ميني شلون اتعاونيني لي اجي ارضى فيدني اللي على رباك شايه يريدت بعد روحي امي اني حاليني اشلانق طرحيني امي اني اشتاق حاليني اشلانق أجطى أخويني حنيني بارك الله بك مني عشلو ما يقضى عشلو ما يقضى عشلو ما يقضى واسيها واسيها الليلة ام الاكبر عشلو ما ليالي اربعة كشي يبني ليالي اربعة كشي يبني بيالي <تصفيق> اربعة كشي بلا كلام رحم الله هذه روب طوضي الوكيد ينبو وغن ولا لحظة يمور يغرر أسألك الدعاء رحمه هاي الوجوه الحسينية طيبة ان شاء الله دعاءها مستجاعة يا البكي ارقلب طول الليل وكيتن أو بو اوعى ولا لا خضيان شمور ya ابني هموم امك لا تضين تفض إلى أيش بهجت رسول الله محمد أكثر وقتك يا ضال او يخ على يا لك خيالي يا لك خيالي أنا أميكي وجاوي ابن ذو داوك بيو يا <أشلان> يقطع وي الله يقضي حاجتك من يشتت حنيني يا حفظة علينا الاكبار يا حفظة علينا من يشتت حنيني ليال ارباك شيء يا ليالي يا سما يا ليالي يا دنيا الشلال يقطع منو شاعر اهل البيت السيد الصادق يا قلبي كثير القلوب طول ويل وكيت ينب ولا لا حمر تمر معي يبني صورتك تغرب وكل وقت تقضى نَمَّ طُ جاوبني اااا نَمَّ اخْ عجاوبني يا ونا غطا اجربش يارك ابا قدك بيرحم عطفير القلوب يا مات او سا او سا زلخیا ما сиват се обейшфу фейбут се отизма аче وتسمعت شن الصوت تسمعت شن الصوت <تصفيق> ايقلك لاناك طاعي من اشتد حنيني ماني الله يقضي حوائجكم قال قال الله بيك لو نك ليال ارباك شيبني شيال ارباك شيبني زودا عالي زودا عالي علي يبني اشلان <تصفيق> ممنون ممنون ممنون عطفي القرب شفتي اصار وساهد لك ساعدني ما بي انا طري صوتك اسمع يقول لك بعد جربني الجلالك بعد بوداعك علي يا ابني الله لا تلقى مجاوبي من يشتد حنيني بارك الله بي امي ان يشتد عزيزي صيح دون الطعويني الله يوفقكم من يشتد دون الطعويني الربع شي ابني يا الله يا الله ما شاء على المثل يا غلي كلف. الله طبار وجبال وسف هو يجرح لي معاق يا علي خلفي والله عاين ولا تشف او نارها اللهم يا ابني ابدا مغماطف الله بدا ما يعظم ابطار اسمنا ما مع... صوتك اكدت ذبي عبا وابني بي علي اشلا حنيني حنيني جوناً طحولي ما شاء الله من يشتاد من يشتاد بارك الله بك الرباك يا رب يا رب يا رب عليك اشلونا يا الملك بور قلبي اتشفر اضماريود يا بنش ما حصاب ريبي الحنيني جود غالي يا عود اريدني يا غالي ساعي مغالي او شمع اتمى التشمى اوين فدرى ماء يوفقكم بحق الحسين اويل صدر يا اضم اوه جل جاء الله قطع تابني ان انا اتى ارتاح الجواب طما اشتاد حق هذا جوابك يا يجي لي ya ilni ya ilni ya mamnun qadim بورجانبيك فارو مريد يا ابني اسمع احصاطل ذل حنيني يجود ارفع تيك فوق يا وسايحتي علي سال مغال اي عود اريد ابن علي سال مغال اي اوشم اشم اوي ري الله ما وشمت موت مات الحسين here the top جمتاحت جهادك يا غليت ناديك اوجد ذكرة لا الحاضب لا فجمتانك او تحكي لا مامر هوت باللغه اعلى معي وتحكي لا Can't let Whack its Doll Avenue Honey, honey. قادم اعتر وداع امك مع اي هون ولا تخبل ابلغت قال بل يربي لجان ذاك يا عليت ناجي اوجدك لا حضير بلا هفتان ثاني تيحكي لا معارمي يحشي لاتيح يحشي لاتارامي وتبلغ سلامي وتبلغ سلامي تجل تدول ابني بارك الله بهذه الاطوار لاناك با من يشتاق عايني و من يشتاق حنيني يا عينا الله القلوب واليالي ايش كسور صدرك مقطعشاف السيف o zorr a wit khabb ediyane قيل لأمك يشعيد غيرك يا ولد قيل يا ولد ترصى وابني الدولة علي ابني اجلونا بطهو الله يقول حوايش كوم مين يشهد هذا البيت جاوبني واسئلك الدعاء اجلونا من اشتاد مايني بارك الله شلانا ليل اشلانا غطا قادم ممنو قادمكم قادمكم اغاش يغينا والله قلوب لي اشك طور قصق شاطب بخير على الغفر ويبغي لي المحمق ما تتنظري ويتخضب دي حامل hay endi habirki ya o'ylaydi qillam